فإذا قيل لك كم عدد الدور ثلاثة دار الدنيا الثانية والدليل قول الله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع القرور دار البرد والدليل قول الله تعالى ومن وراء بردخ للا يوم يبعثون دار القرار والدليل قول الله تعالى مغبرا عن مؤمن آل فرعون يا قوم إنما هذه الحياة يا مداع فإن الله هي دار القرار فإذا قيل لك ما أول منازل الآخرة أول منازل الآخرة القبر والتنير حديث عثمان بن عسفاد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل للآخرة فإن جاء منه فما بعده وإسر منه فإلا من جميد فما بعده وشدت منه نخرجه الدلمذي وابن ماجه وأحمد وهو عزيز حسن فإذا قيل لك ماذا تعتقد في عذاب القبر ونعيمه أعتقد أنه حق لمن كان له أهلا والدليل الحديث عائشة رضي الله عمه فالنا ثالث فسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال عذاب القبر حقه منتبق عليه وهذا لس البخاري وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة المسيح الثجاج منتبق عليه وفي إثبات عذاب القبر وفتنة القبر وفتنة الثجال الأكبر ومن الذي الذي على حديث البراع طبيع وأما المؤمن فيقال ألبسوه من الجنة وأزحوا له بابا إلى الجنة فياده من طيبها وروشها ويفسع له في قبره متبطر أخرجه أحمد في المسند وهو حديث صحيح